غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لَعِنَّا يَعْذُبُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وانلل امر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تؤمنا ألم تر إن الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحكمون القعود يريدون أي يتحكمون القعود وقد أمروا أي يكفرو به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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءك يحلفون بالله ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أن فسهم جاءوا كفاستغفر الله واستغفر له الرسول فاستغفر الله واستغفر له الرسول لودد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا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 كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صرابا مستقيما الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرا فافر ثباتا أو افر جميعا وإن منكم لم اللين ضعفا فإن أصابتكم صيبة قال قد أنعم الله علي إلا لكم معهم شهيدا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله يقول أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم لا يقولن انك تَكُمْ بَيْنَكُمْ تكن بينكم وبينه موده ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالآخرة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 الشيطان كان ضعيفا